الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والحمد لله عند كل نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الرجال الأخيار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يثماء يثماء انا او ديق <تصفيق> الزائر او ياسم التنغارين ام قرن دي مزيان اكني اخوه مستجمان السلام الاسلام والسلام الاسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اكني او ان شاء الله هذي الموضوع مهم مش اغانيك انار العادة في المعبادات ايج الموضوع مهم مطس اقبرها بديق أضطر حقيقة السؤال لا بد أن نفك مرة لا بد أن نعرض الجواب ممي إذا قد يخرق الله سبحانه وتعالى لنقتصم يوضان تغير السن بأن الهدف زي تواجد نغنشين ذي الحياة وهو الإنسان قيتة يسس يخدم يبنى يجمع ثمانيات يمجش يطاره مارح وجه مهمين وان يتحرم بو الإسلام ولكن يخسن السن بأنه غانغيج العمل غانغيج الوظيفة غانغيج المهمة غانغيج المسؤولية يخرقان غد خاص الله سبحانه وتعالى سنجف مارفا الله سبحانه وتعالى يتجاوب في السؤال ذي الآية القرآنية يقنغ الله وما خلقته الجنه والانسان الا ليعبده اذا الشيء المهم نقضس نجثماس ارغى نلقى سبحانه وتعالى ان نحقق العباده وانا غوش الدور المغني وانا غوش الوظيفه المغني وانا غوش المسؤوليه المغني الا انيري عباد لله سبحانه وتعالى اعظم اسم اسم قران اسم سبحان اسم يتفضل وتعالى العباد. فهو يا الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم إذن ما نغرم أنه مرتكب مثلا الذنوب ولكن إذا تشكرنا اسم قل يا عبادي قال الله سبحانه وتعالى كذلك سبحانه الذي أصر بعبديه إذن المهم أن نقصد الجثمات وهو أن حقق العبودية للعبادة لله سبحانه وتعالى يخسى النهار منه في ساعة دقيقة ثانية شهار عام الحياة المفكمل جيد دوس يخسطر المعرى للعبادة لله سبحانه وتعالى يقرن الله عز وجل للآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى يقرن الله سبحانه وتعالى للآية قل إن صلاتي ونوسكي وامحيايه ومماتي لله رب العالم اذا الصلاين ذي النسك ديال الحج نغلب الذبح المحياي يعني الحياه ديالو ذي المماتين لله سبحانه وتعالى يمكن ندير ليه الحج النهار غادي يقثار بسنين يا استاذ نغقيما نغاف قيمه قلب يعني وانت راه وانت حدا البحر وانت حنجار رياضك وقف غير السياحه وانت عارف ان قمر العبادة فقط جيف دوس دي كل دقيقة دي كل سن قغاس خضير ميمي لان نفهم العبادة سيجن فهوم مختصر او بسيط يخصى نفهم العبادة سيجن معنا شامي سيجن معنى عام ما معنى يعني انا حرب حال ولكن الشي بالعبادة عبد الله سبحانه وتعالى ربحان نغان نوح بالعبادة السياحة <سؤال> اللي غان نوح ورقك بالعبادة الرياضة اللي نوح أن نرى ذا الرياضة ذا العبادة الخدمة في اللي نخدم ذا العبادة مش شنيد غناوي طاولنا ذا العبادة بل حتى المجامعة يزوجنا ذا العبادة فلهذا نحتاج الشيء أنفهم إجه نقطة مهمة غان غيري إجه نفتاح مش غانك أنحول مارا نعملنا أحول مرة تصرفة منغ اليومية العادية حجن تجعدد حول غ العبادة ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم دججن حديث طوي دجنجز الز قاب وفي بضائ حكم صدق. قالوا يا رسول الله أأتي أحدنا زوجته أو شهوته وله بذلك صدق أو أجل قال نعم أرأيتم لو فعل ذلك في الحرام أليس عليه وزر قالوا بلا يا رسول الله قال فكذلك إذا فعل ذلك في الحلال فله أجل وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خزاره ما الإنسان مجلغ من الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي شهوته يعني الجامح في البحر والجمع ز الشهوات تونسيا زي العادة زي تقوم زي الإنسان الزوجة الزوجة ولكن هذه الشهوة اللي هي شهوة الدنيا يمكنها تنحول هتنحول لشي مغى هتنحول لعبادة هل زي تقارب الله سبحانه وتعالى ولهذا قال العلماء إن المؤمن يترف المؤمن يدخل الجنة المؤمن يترف الجنة مرتين بشهوته مرة بفعلها في الحلال. عمر مزوان يتجت للحلال الشهوى النصف وهو مع زوجته فيدخل الجنة ومرة بتركها في الحرام اتيج وتكتام الشهوى النصف للحرام فيدخل الجنة آآ بهذه الشهوى مرس الفعل اجد ما نريد كذلك استرد. اذا عمر بن قطاب رضي الله عنه غسج مقولة مهمة جدا من دي خاص ايقاس اني لا اكره نفسي على الجماع يعني تزياغف فينو خلموا جماع أنتم ما يعني الشهوة ما يمي شوفني يا رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده إذن انظر أخو الأخي المسلم خزا عمر بن خطاب حتى مني تجامع الزوجانس نية الشهوة نية المجامعة يتحول يتغل عبادة مني مني نبقى لأنه يتجمع ثمغى هالنس على أساس أنه يخصر يتمنى أن الله سبحانه وتعالى سلجي معا يمكن يتوحد الله سبحانه وتعالى فيصبح يصبح الجماعة يعني رجل العبادة يتقارب الزيس الإنسان والله سبحانه وتعالى إذن من يعني المفتاح زيغانار العادة الزيغان عبادة وهو مفتاحه النية ذي الاحتساب قال رسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين حديث عمر بنختبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه إذن النية ذا الاحتساب نستطيع الزفن شاء الله أن حول مرة العدث النقل غال عبادات وخمانايا غليل ورابعة وعشرين ساعة لحياة سبحانه وعشرين واسد الجيرث كل ساعة كل دقيقة نشين نعبد الله سبحانه وتعالى تستطيع زماد أيها المؤمن أتح الغارب حار فيصل الصيف غارب من أجل الاستجمال ولكن تحول البحارة نقصية حياة غالعبادة مرث نويد أنك أتفرج فيك في النشط, ربي النشط ربي أنك أتفوج في خطاوة النشط أنك أتفوج في الأسرة النشط ولكن أتحضره مشان ما الحلال مشان ذي وجه الإختلاط مشان يتجمسموح أغشتح إذن النيات والاحتساب نستطع الزيسية إن شاء الله أنحول مارة لعادة النقل غال عبادات عنك بعض الأمثلة إن شاء الله يمكننا نطرح بعض الأسئلة لماذا تتزوج ما يمثل منك تكثى عن غرارا ولكن ولديش جنوية جيوب نقليل السؤالة نقالي لمن غذان يطرحن السؤالة قبرين ما يمثل يمكن ذي جاوبي الجنسي المتشغليني ولا المارة المتشغل الله في الخلق مش حياة الحسمانية صفر وغسوأل ولكن مرنى مش متشغل لأن النيينو أنه أرحميغ فينا أرحضيغ العرضينو أرصونغ فله بذلك أجر أقشى تسمي الحسنة مرنى مش ما يمي لأنه عنده تبقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أغرى الرسول صلى الله عليه عن سنتي فليس مني إذن شمدشغ ما يميح ندفع السنة من النبي صلى الله عليه وسلم إذن غارج الأجر ضمقها مرنير مشمدشغ ما يميح ندفع السنة فمغافا أتحفظ أترعي أتسونق أتسونق شافنس إذن يسبغ الأجر ضمقها كذلك مرنيق مرنيق بأنه نش مدشق حند أضع وغي حنجان أثناء بغي جمالة طربية حسنة الإسلام يمسرمن إذن غار يراجر كذلك مرنيق بأنه نش مدشق نغاز وغاد مرشق حند أذكتاغزي الأمي أضع وغي حنجان ميمي حند أزيس نتباه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة إذن جن العمل ذنقرا أن الإنسان يمدش وغاسي جنيت أدياره حنجان أدياره اثنائين ثلاثان غاب عام خمس ساعة ستة حنجان ربا تربية حسنة أزيسن دي القدوة لهذه الأمة أزيسن دي السوفق آريازم أزيسن دي السوفق العلماء أزيسن دي السوفق إني غير الأمة إنه غير نفعن المجتمع حين ذي القى سبحانه وتعالى يوم القيامة أذي في اسم النس جيجن اللائحة مني السيدفن الفارح ذي الصرور ذي البهجة رسول صلى الله عليه وسلم كذلك يمكن أن ترحيجن السؤال مرة انت حار خدمت مين من تحت غار خدمت إجريت قال انت حار خدمت, حار خدمت لأنه لابد داح غار خدمت وغار صفر ذي الأجر يتقوم ولكن غار صفر ذي الأجر ولكن قد يمكنني تأكيد seine عاليا أن تأكيدناм. لأن العمل شرف إنه زوجت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرانه بأنه خير الكسب وكسب الرجل من عركي جمينه إنه زوجت لأني أريد قيوم بجميل درجة إيجابي إنه زوجت لدرجة مواطن صالح إن يمكنني أن يحدث لنزلوا في القدرة، إن تأكيدهم في الماضي إنه يمكنني أن يحدث عن إلى ما هو فيه طاوائيا، إن كان لهذا تغى المراه مراه, مرأة السلف فمراف تقدمت غمت فوريا الزواخ استقبلت يعني تودعت قرص مشين اي رياض الشط صباغ ولكن وصباخ شا خمس سن اتقي لها فينا اذا نستطيع نزمار سنيا النق ذل احتساب الاجر الله سبحانه وتعالى احتمر صغير كيلو يسرمان ويخضغ هذا صغير كيلو يسرمان ما نهدرش ثاوينوا الله سبحانه وتعالى غاتي قبر ذا الصدقة أمون زمار شاء الله مرة الأعمال لن... أن تنقرب ذا ذي... العبادات أنحولها 24 ساعة كلها طاعة الله سبحانه وتعالى أقولوا ما تسمعوا واستغفروا الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته